وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ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 اذكار المساء اللهم بك امسينا وبك اصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور اذكار المساء اللهم انت ربي لا اله الا انت خلقتني وانا عبدك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 وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أن وحدك لا شريك لت وأن محمدا عبدك ورسولك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 فتحها ونصرها ونورها وبركتها وهداها واعوذ بك من شر ما فيها وشر ما بعدها اذكار المساء امسينا على فطره الاسلام وعلى كلمه الاخلاص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 القدير أذكار المساء أستغفر الله الله الله أستغفر الله وأتوب إليه استغفر الله واتوب اليه <تغفر> الله وأتوب إليه> <تغفر> الله الله <وأتوب> الله يقولها مئة مرة في اليوم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله من شر ما خلق. أعوذ شر ما خلق. أعوذ قالها ثلاث مرات. لم تضره خمة تلك الليلة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 قال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعة يوم القيامة